يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن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 ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه إنها غف إذاهم مظلمون، والشمس تجري مستقر لله، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قد ضلّه منازل حتى عاد كالرجن القديم.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَعُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَعُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ مَلَوِّيَ شَأَنٍ اللَّهُ أَطْعَمَهُ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 وامتاز اليوم أيها المجرمون عشر كان عشر كي بقول يتدبّاتني يسقى لدني وحنا كمديعي عشر هذه نصع ذلك صاف سنا تفسيرك القرآن الكريم كا كوي صدنا عيادات بكا كومن جاي عيادات سيدنا لفاتنات بكا بالعوانا يا كناميدا منزورة ياسي أيده كم تني يسجدنا وكوّد أيام من صورة النفسية أيده كم تني يسجّلتنا جهان مغرض عن كل عصمت معناهنا مغرض بين كل عصمت كل خال مغرض اللواتي <سؤال> نقودري دونا وامتازل <سؤال> يوم أيها المجرمون <سؤال> على ماذا قتل <سؤال> يكى وامتازل يوم أيها المجرمون على ما حد إليكم بين لحيرته أيده مغرض ونكرهنا عشر كتب إن شاء الله وكدر ندونها عشر كأن عشر كي كور يا يوتوس هو خير يعني هاي فهاي نمرة مركل النبي صلى الله عليه وسلم قدر الرسول الله وندر إني ما خير أنطاكية اللي دا وحى معجزات النبي الله عيسى عليه وسلم لو تاجرينا أيوة كل كام مرة إذا كيو مادني اللبادودير لا النبي الله عليه وسلم نزدحات كذا الرسول اي غيري وعد يو وانا وجيهي مسايقي دغالي حمل لي قابلي حبيبي النجار من ليله اوروميه ايها مركا دحخاتنا غضي قومدي شي غار اولهدلي خصوصينه دافعي اسجي الا الدليل بين مرى وعين عيونري وحا لجو جلي عبد يا دردد وما تكحسن او حناغسن قوب ليسم او ابليس ودنا هياد خلقوا كوكا لنا و ما دردري سيدي لوو تمنىي اياب يا حبيبي نجار نفس انت ايا كم بحين ايا لي جنة دي و اتاس لوو غو ثنا غلاي يا قلب سبو كا داي جنة يعلمون بما غفر لي خبي وجعلني من المكرمين كوا اسكاني وايي قال أريه yuwadi yuwana daqaayiqu ku hadlay ayu ku hadlay janna afada legelay waxa qiimiga heli kara qofka shahadad ku inta in tahay kalimatu llahi hiya aliyya arinda soo kale in suubanu walaa alayhi salaatu wa salaam ayay lahaday nadiiga ya نجيب oo dagaal ku تو تري يا كانسي يا اللابي ورني دغاس في وقتك لو دغاله ني جيري ني ما يدنجيش او ها بايسن يا رسول كو دغال كو جيره وييمد و يا رسول الله من قال انا هنا اسلامانا دونا يا اذا حول باكو جيرتان مسلم فتما كان قالا ما كان دين لا غلايو ما كان لا كذب دونا صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم هو قال لما <صحيح>. كنت قال <سؤال> قال <سؤال> قال <سؤال> و هو دوه ياكو لا دغاله ما كريم متقالك قال <سؤال> الرسول يقول اصلين ثم قاتل مركهوا الاسلام لم يذكر ث قبل الدغاله مركه الدغاله قيمي يلان اج مسلم مجاهد لا قال يهمنوها ما شيء كلا أي شيء بيشق صوري قال كأفر يشم دلينا إسنالك أنت على جهري مارك إلا يفرق يحاقب تلا بنية الله جرى نعيادات كن كوا كدولة أو ميدالارك يا رسول الله حذرني كي كوا إيمانه يج حد سلام كأو عليه زلاط وسلف عمره قليلا ووجيره كثير قل بل منك نمشي أبوه شقيني نمشي كذي ماه ننصومي ماه ننسكبهه ماه ننحجيه ماه وحرودك أهلا بنا يا دقائق وحن سعدلقوا شيئي الكريم حتى أنا وحقول لعي الجنة لسلقاري الكريم وشهداتي وحقول درمي لي رواد تنهدهين هنم ملايين في سورة البقرة ولا يتقول لمن يقتل في سبيل الله أموات أفقع كالهين الضبء لنتي ألا درتوا لنتي وفي سورة الحمراء ولا تحتفن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون كما كانوا أبادشينه أدنك يكب أبادشين آخر أبادشين منك أنك لك حبيبي ابن النجار فالذي بقدر أحمله قليلا وهو كثيرا كثيرا فهي ربو سبينه ومدده غراعانانه فصوصا ودافعه مركبة جنه كل عيب ماركي جانه وكذا عيبه يسلق هذا اللي هاو شقب سياران تهذا قد يوأيال عمر جيسيدا ماذوها ايه ابا القدف هالي وين جيسا ماركاسو جانه كان لحظ لا ياووحول ايه ياللي تقومي ها ايه ها يقوي حمايان كذا شاي يعلمون بالميوغادان ويهو سيغا مما غفر اللي وحن دافدي ايه باكوهالي وحن قفقهالي شدين تنكيسان انك عاكو فايي اللي يقود وأن دافتك أي اللي يقول ذاين واجعلني من المقرمين حدل الله كرامي وجنانا المضمين إلى فضل جيسا يقول قايا الله يأكوبي إيهو الشيخ حقبك سهد لاي وحا سهر عمر حدين منك أرنتي سيقابا قبيني قلت إبنك أنكتما تسالي علي قال تعالى ففي وحويري ثم أنزلنا ما أن ننتجين على قومه حبيب ابن نجار تركوك بشيكورك وضع من بعده حتى يساوي دلان من دندين عذامه من السماعي إلك أغمى أنه وهذا في الأيان عذامه من سماد الله لا كانوا أنت هو بين المتنقوبة عذاما إلا أبابلو ممنودنا نحادي تحويل أمر قدين لوينيين قنيس لمن لو قلت لي الله قلب الرور صدي الله كمسي أعفض إياه هل فهلو التي حق وماذاك لا سيقول انت انت داعيك الى الله اذا انت انت كل الخضائج كالك سيبير اذا ما سمدك ما نكاني وما كنا ما انا نهان المنزلين ان اذا ما اسودتك وكنا ما نيال يا ربنا ما فعلت معه ما انقص ما يصير ان كانت ما كانت هلا قودي ما نقل الا صيحة دواء واحدة ماذا كنت اقول لما يريني ماروم بالو دواقاي ملك جبريل ايا و حقوق ينس الله تنتي شوغي عم بامرك لي تقاق كل انت ساي امر وادك دايكه ديليد يدمي يا دويلي يا دوق يا ملائك لومس وديرين جبريل باكو دواقاي تم سي كلي يتحمل واد فديه باقواي وعروش كل خاصه باختيين ان كان ما كانت حلا جودي نكون الا ساي حسن حين ما هانو واحدة ملة وان لما قلت له أهلي فإذا هدين هم غير أنطاكية خامدون بخبختية وكما نعم أفقن ببقية اللعنة نحن ببقية اللعنة يتكير يوضم نفسينا هو أولين وانا قصعنين ونحن نحن هيا يقول لنتان إذا قلت ببقية وأفقن بقية وشنبين للسنين أي حل السنين أدنو دارك والكاساء بيري يا حصف قوما ما هذا يجيرتو حكا عليه على القبادة دوما كاركوب الله قوما مود نايا فيه أدوما ذا أمريما من الرسول أحد الله ديري إلا هدي رسول غير الله ديري وهم خانوا وعينه دين أدواميه به الرسول يستهزئون قوة كجاز يزا سلان سيد هذا الرسول الله النبي عيسى صادر الله كجاز يزا أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام قريش هو مجهز يستي ايه الرسول كيه بصوت درافه لحقير ايه ان هذه الموضة ايه فقو عيار ايه قل قد تانا ايماني سيد باركو انتا دك دكا ايه قيل ايمان قل قد سيباييري علم يلو فوينو قيل كوان غير قريشة محمد قو عيار ايه كم انت امد ان اهلكنا ثقني قبلهم هرتولا من القرون امد يا لا فكلنا خدنا بذنبثي فمنه من أرسلنا عليه حاصيبا ومنهم من أخدته الصيعة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقه كلها قولة إداد اللغوة قفغي يكون شمبر اللغوة دري يكوي اللغوة قايلية يكوي اللبجلية يكوي دلك الألقوية يكوي الضبيرة مالحي سيقول لفتان انت عسى الدمية ذكالة علي هم أبوينه أنهم قوين لحالا قايل إليهم قوة ورئيسة عادة النار لا يرجعون من ينسوا اللاباني ما هو ينويه وقالوا ليه بقعنا ذاكو قرصيب بابين ايو لبدا بعدها لغوية قرص حكاما بالبادة وقال لشو وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحسوا منهم من عادين أو تسمعوا لهم رفزا انت الدنيس باللغة لها ما قومون نوحا ما خير خير خير مدين وحنا جائز ولا شيء، وكما لقنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من عاد او تسمع لهم رجزة؟ قل كشفنا كما بد بادو تبنى مص ولما وصدق الله في قوله وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجلون. فرب باديو عقي شو قدوم ما ين؟ كشفنا كما بد بادو وإن كر نامان حذنا هلا قادو قالوا على شيء. يا ففكي قاله ابلغك حمايه موسى هلا قاعدونك هون هيك حوش ودمنت هاي فان كلن لما, لما جميع إذين أنك أيام قيامة سيولى لابو دي في ديلها لدينا النجئب ايها المعذر حلونك يا ما سيول النايه كيف ستبل لو هلا قعد ليلي بشي يا وي الدفالي يدالي دعندورغوي طول و الى لقوي خوفا بان مايه أنا أبا أكتا إذا أي أي إمان تونان مالك عن حسابتي ويني أي أي لك المايا كانوا عذاب ير وصدق الله في قوله ولن من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كاس ويني قبلنا القيامة إنت أن لكارم أي عذاب كانت دونك لدى دنسينك كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمه قل كاكين وينانا ولمين نتكاكنا أفضلهم وما أنزل ما أن نتجن على قومه حبيب بن نجار خيرك ولا شيء كركل من بعده يريسيك جدار من جند عظامه من الصماء كرقم ما نسود وما كنا ما لا أن نحمد أبا يزيد منزلي إن عيده ما أودجنا قوكن انت عم مطنى فيمجانا ملا توقفنا كفلا تبين ما مرك ليه تقولوا واقعي انت ما بركة حري إن كانت ما كانت خلاجودي من نقول إلا صيحة قيل ما هني وحكة واحدة ميرة فإذا هذه اللوغة إليهم هم غير أنظاقي خاندونك وبخ يا حسنة شليت عزادو لا هذا أوانك بختك أيها الدار الجولة بعض ريكاري فالوعنا لو عدي لوالي سدع رسول الله إلي دقك لشيء كله واقعي ما للوقي لقوله واقعي ولا يا حاشره تن قوموا هل الاباد ادوما كركودو لو ما نهايتهم ادوما اميمن في الرسول مثل اورديري بالله دي ويم كانوا وحي ديت في الرسول كانو لو ديري استازيون هو كو جاز ألم ال لم نوقي كم انت انا هلكن الرجل قبلهم هرتو من القرو قنا ديارا انهم كولوا للرب الى المكواه ديرنول هيا لا يرجعوا وسو لافني وإن كلون دمانتو لما جميع ايديكم لدينا ان نجب باثنا ذا ايام محضر لكن اليوم وحاشك دائمون دونك ادي لا يابل ادي لذا وهذا لولا دن لهي هي تن اسلوق تنايو فمنكر البعديا حساب تميو حساب المريو جنين نار كيران ما جيري كارتو تدقي تيدي واخا لك دوندر ادله واوي او كون لا وادون كثارو لو غرهه قال تعالى فبيوعي روايات وحا تسالوا لهم قالا ان دي جنقي عمل الارض كيفا تساره الميته ابعلهدي احييناها بحيني من احجده حب المسجد فميلو مسجلي بحدي مركي بغل كروكو تاسيي ديا كورونا اونايو كومكو ماركو ازاروو كيت خياني علانيه مير لاغو وايو كيت تيغي انتو قلالو عدادو مادو دا قانت قادو ادمال شيخي قينو كوودا كات مركي سمادا روب لوغا كينو وانتو انتو دولكا علانيه اوح يفيد اي قريسو عايكو كاديوويي غنكا دولكان بختي وهاد انو حتى نوعى ذاك الضحي قلت ذاك إلا لا يصنع لأيه إيه يتمنعه كالبئين أكبر دليل وآية وحاو تصال لهم كوى قيامة لذي دانو تصال على الأرض بلوك الميتة دماتي حييناها أنو نولينا واغينا بحينا منا عقالة حب المساقو فمنهم حبا بلوك كبعشي بيأكلون حنايا وجعلنا وعن يللي فيها أرضا قده هذا جنات باريال كالدوان من نخيل تمر كميدا وعن نابين إنه بيال كميدا وفجرنا وعن دنبالي فيها أرضا قده هذا من العيو كليال بوداية لأكل إنه عنان من ثمره وعاية بسوى بحشي مريه إنه عنان وما عميلته يللي ينصمين أيديهم كامل يلقون وذلك يا حبلا بلكودجيت كان ما لا لي وصدق الله في قوله أفرأيتم ما تعرفون أنتم تزرعونه أنحن زارعون هذينك حبلا تقدكودجيت عملك على ماركين لافيز وافسات حاجي لحبلا لا أنت هذا كودجيت يتجول إنتو قدلكم ما راستي دوا بنا كودجيت العكس النبقوسي فعسى ما يجتولك الله ما جرنا كرسلا لكن اله سبحانه عز وجل في قدرته القادرة حبديد الله كيف نكسو بحيه كيف نكسو بحيه منكسو وما عملته يضيان سمينين أيديهم قعميال خوضاء فلا يذكروه اله سيده ويالي يمكن منكسو بحيه ما هو ينكون مهزيني سبحانه الذي يدعب الان بضانا خلاق اومي الأزواج النوعيال الله يلين حدا اللي فاهمي ما هو يا اونك ايلي بشركلي يا تمام وعني تدقي ايونا تدق يا لوضوق السماء حتى جيها في ايوانك مالا يعقل كا لبد ايش كسور جدو كاربلسي تبنوا عليك كومنتا خالي في موجب كل كلا ودا سبب دونيدا كيف كب سندك كل كلا زواج جوانه عندك هي يا نوع الف هي يا هي يا يا كون إدلك أيارنتو عميمش كل في له بفردية أو كريجة أو نعل بعض لعين أما أمك أنتي زي كلا وزوجي وصدق الله في قوله ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون وعلق كل غيس لغلطوا شقشور جدا من عادات كرياتا سلاحا إياه مال كراي إياه قبض خرار إياه معان قرمون إياه وجن ويناني ياران وهكذا وهاو دابا بابا ودا سيدا لا والله بني سكا سوورجدا كل كو سبحان الذي ابعث الان بدنا خلق قومي انا سوجه النوعيال كلها نوعيالينكم وخا لغو بيانيه فيما كيكمل ثم بيتو الارض حرده اي دليصو وحتى جيدان في مرتب امرك لا ابو رايو تدي اللي بدايه هي الارض والهيره لان بلغه غوينهيا sinä tietäisitkö nähdäkökö? Kiva lujutu fanaa, korkeus valvahona. Minkä tunti tul arvo? Arla uhaa idellisö, ja on minänsä. Ja kun tarkoittaa, että ja on minäkin lähellä. Siitä keräytyy, on lähellä. Kuin laulimme, isän laulamme nuoruus koko ma, korkein lähellä uhan semmoinen. Alla lujutta viiri karabafin, ja nuoruus on laulan karaukille mahdollinen. Mä sanoinkin kertima. قدرني سيأدونك يتعالى وقاوحي أبقرانا إياه أدين لكوفرا فارتي سيومين هو أننا كمير وآيات وحاتصال لهم ضدك آخرة ديدا الأرض للك الميتة أبا رودي أحييناها أن وليني وأخرجنا بحني منها أرضا حب المساقو فمنه حبتي أن نقبح للك أن يأكلون عنايا فجعلنا واحدا فيها أرض الجذهرة شنات باريال من نخيل تميره وعناب عنبيلا وفجرنا وعندهم بالا فيها أرض الجذهرة من العيون كريال هي كلئن عمر من سمره كسوف حميره وما ثم عملاه يساقون نميره سماح حديهم كعميل كودا إلى فلا يسكنون ما وين بك مهذل إما ذاون نجاته أنا الله بريء كنا سبحان الذي اب اب لامبدانا خلقه اومي انا زواجي النو والزواجه من عياله اومي كلها نو عيال ديكو بماكي كامله تم بتولارمو ارهدا ايتاليزو فمن نفسي ياغنا كي فبماكي لا يعلمونه او غي سليم لوات وامكي سبين حدوسا كدرى هدنكي يا مالنتي يا ديه يا قرخدي ساعه إيا بشي إيا ماليه إيا سندي إيا أوقاتي يقولك لك لنا سيلا هذين كي يماليك وإبايش يقول بدل وعدوكا كيننا وكا نقاضوا قال كوكاس كيننا وكا نقاضوا إياه ذنوها دليل لفات قالك إله أول دالي قدرة دالي هذين كي يماليك إسكو بدل إيا إله وبعثي ما إكرتي وحق لنا إياه أولا مياه وآيات وحا أتصال لكم وقيامة ديدا الليل هذانك نصلخوا هذان بالنسبنا منه من الليل وحانك سبنا النهارا مالين وانتا مالين تلاسيبا ايا هذانك الدنيا يبلغوا السيئ فايدا وانتا مالين لسيبا اهذان لكاناي هم انك مظلمون كوا مقدية وبي اهذانك والشمس قرعدنا فجي وايكاس عطا يدون مري simudai banjarin jigane kafkabi yasa sai midnu bahani qasham suqur raha kadri wa iska galeri il mustaqarrin ilalaga gara suqlan laba waqti us suqnan salamat mid wa mid yawmiya sa'at kala marku damaadu aw falaga yusahuta uula tasbidu tahta al'ashr arjiha hostisa ay ay kusujuda wa tastadeen خدي جد بفتح ورثنا إذا إني يسوع بعلو قال فصح يسا. أيه ما كان يسوعني كل كهدين لاركبه تحت العشب المر كان كذا لما يجده كسر جوده كوا مستقر نرى كسرنا طين مستقر لما يجي له الدنيا الدنيا ذي دي مر بريق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر نبدي إذا ما كانوا يقول الإنسان يومئذ إذن أين المفر؟ مالك أسادتك وحوراً يا ملو عرقرمي جواب دو حواليك الله ملو عرقرمنا مصيب أولا المصيب عامه جميله دمبق قبزتي من البيت الله فالساعة أدهو أمر مصيب أدوك ماذا ساعة قيامة أبوه أبونا خراب خلقها إذ كبهت باده يسمى الطامة الكبرى بالليلة با يقول كي وين الدنيا كوهد كان كلما كانوا مستقروا قدام بيه والشمس يقرروا على تجري سعطة لمستقر سبنان تلقى قارو لها ايضاو سبنان كلما علماء الهيئة هيما يشانكوا بابادي وحييرا ذي الشمس ووقفاتهم حين بدنا إلا هنا تجري لها إلا هنا واقفة ميلئ والأرض تدور حولها دورة نائلة كلما أرلدها وريقتها كلما أقول ميشا بحيان حتى حتى أيه إيه يا وحان وعدا كجري غييان والشمس تجري فالليل يجري شاعك يدينه ما بقرسونا اين يسوته اللهم صل يا مغرب حتى الى بلغه مضلع شمس حتى الى بلغه مغرب شمس ما يلك تصوب بعضه الى ما يلك اولعده ايي ناس ما بالوجه جانا انت الصبح لي صوب بعضه سيوصوته كل باينو قاريزه ايلقى كل عذب ان شاء الله لو اركي ابلدينا قل رعضا انه الكالغلتا سيدا كانو تلك واريقا ايه تلك واريق دون مرك واريقا اهدمه الى جلزيلة الارض جلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم ايض انتو حديث اخبارها ليشو شاقي ما قفل بينا واريقا يسوى اوغانا الى رجت الارض رجل وبصت الجبال وبصن فكانت هباء منبطن مركي لك وحال نروا بها الشيء سي وجعلنا في الأرض خواصية بورا اللغودة بسين ودقاقين حرمنا نجعل الأرض نهادا والجبال أوتادا وأن نروا بك في سين ودقاقين ما دقاق كارتو ما ندع في كارتو وصدق الله في قوله إن الله يمسك سماواتي والأرض أن تزول اسمنا نوعين كلا ولئن زالت هاتي دقاقات إنهم ساكوا مع ملحادي من بعد تأخلوا عين كرايا قلت لهم دقائق دون تمر ليسوا شيئا معها أما هذا هو النودة قانتهاي النودة قانتهاي سأسان أنه لو قابل شاكتين هو أنه لو دزبين لكوية الواس والشمس وقراء على تدري سعوته لمستقر إلى أن لقاء الوقت سيسونا ناسو مستقر كاسو الله أسونا وأما هذه المرية أما لهم دورة هذا ما يستطع. ذلك إله ساسوحوه معمولين أما أرِنك حبِنك يمالنك لك لا تسيبي إياه قرَّح له تقدير العزيز إلهي الدوم الذي أومك كأسك كان جويد يسيبه العليم أول بنا يقيني وخلق كل شيء فقدره تقديره كل قصيدة دقيقة أي واحد بالله جان جويد ووضع النيزان نيزان بواح البا للصارق كل واحد شيء كلام مزيله هو القمر دقيقين قدرناه إثنوقي يصنع منازل جذوي سديدي اللواتن هب إن أجب شكوا جد اللقب اللابو إراي سديدي اللواتن كعثر سديدي اللواتن كأبين بحرين بحر واناج فما شرعوا قارس عودا بمجره وقام أحد مودا إنه صدحت اللابك قاضي وهكذا سدي هبين بوم مرودا كايو أيوس عالي اللواتن كي يصدونك. جبال هذين مغناطس حتى يبشو بحشنته حتى يبسو سمينه، إنتو هذين مغناطس أيها هذين كصدنادل أركا والقمر ضيع قدرناه، إسنو واقية سنو من أزلة جموجه ضيع حدقه أيانو قية حتى عاد الى أول نقد ضيع قارئ بيشو دمته استجو جلنا وعذري يفتن اللهين جذوزا قد مود اللعث لام تمر أنك حتى عاد إلى أوك في آخر جان كالعرجون ال القديم جبودي أميرب هي مغاب هي جرم وهو بدل مايا جرمي وح ويا كانا يا إدلا جرايا وكر ميرب كيسين فيينا فجذوذنا يا كخادم دالان تيرا كأنك تي سين اللو خلها جيو لشمس قرحة ين بغى هو ولا ما لحق قرحة أنتم تيجين يا لاشو الغمرة ضيع ويش بدلايه ما هاجي لنور القمر ابسين كديحه مستفاد من نور الشمس على يدينك يدو كقاده كل كلمه يما كل ما هدل كل ما امرك اي بشه دماك تتح و هو لمو قله و قنايا انتو سن بشه كوبد من وسيدي يلواتنك هاينك ايتاي شغاري يلواتنك يصدك واحد با دييه او سن لمو قري قرقده حداك دبي بش دلاله ايت كل خير ان هذا كذب طا جبال فيا لغاك اذا القرعه للشمس قرعه ينبغي واولماها لها القرعه انت تري كاين يا علي يوسف كل القمر ضيحه ولا الليل هذين كنا ما سابقنا ما لي متقدرين كره وما نتو وقت قاعدين داميس هذين مكر دقيقو كان غو دقيقه هيا كو صونايان وكل مثل اركو قرعلي إيا الضيحي إيا هبانكي إيا المالكي تلك كمجر أرسك كل إنتهت في فلق دوار قده أيا يصبحون كتب علينا ومذلك دوار دواري يا فلق أي قص على قل فإله قدرة له إساوة أم أموري البعث والنصور مثلا ما إنكارت وحقرت مؤرنك فأدل عظمية كونية ونكو لم أرطل أنك لقرسوني وهو وحاو تصال اللهم هو قيامة ديدا الليل هبينك نصلخ وعن نسبنا منهم من الليل النهارا مالينتا فإذا هدانو كسبنا هم يقام مظلمون هو مقدي يوميو وشمس قرعلا تجريوا سعطا يمستقر سعطان انتا لقاء الله إذا سعطانو الدنيا دباي كلماتو أما أي ربك سجودو إذا نأي ورثاتو الله واحد شر كبير أما تركيبك عجيب كله يا تقدير العزيز ليه أمك كاذب كان جيدية اللي هي العليم بضنا فالقمر ضيع قدرناه سنوقي يصنع منازل تكوي يودرو ينقوقي يصنع هذا الأركب ملبوتجاية حتى عاد إلى ضيع وكان غضه في آخر الأيام كالعرجون الآن القديم كذوذي الشمس قرعة ينبغي وما هبونا الله أقول رحضا أن تدريك إن أقول رحضا عليكم الغمر ديعة وللليل هذين كان سابق النهار معلنتك مبادين كارو وكل مثل هركو هذينك يا يضيحي يا رحضا إيه فلك دوار لوغو تلقل لي يجوديه ليصبحون كودا بارناك خلبي مماري ماذا سداحات نواتنا؟ درين سداحات وأن أبلغ أران كريم بعث إياه قيامه وحمص ما إنكرت كنوا كان يسقنا ثالثا خذو خير وعياهم وعو تصالح لهم ذلك قياما لديدا أن أن جيبا حملنا إنن عم بارني زرية هم كلمة زرية علاجها أصل أصل كلمة كثر جيرني أبو البشر الثاني أهان النبي الله إنه أيام ترك بالجود بعدي مرنا انغا نلدي ايي دوري يا تمن حملنا انغا مركا النولد لي تدكانو دايورو كو قادناي مركبكا غدييسا فرعو ديو او مركا سانسي وا فانشيغات الله عز وجل ايانا لا قوبرا روجينا إن ان تدل بابيي ان كبيرنا انق كل كا بيالكي وخي كو دهاي يا او ويالكي يا نذين كو دحو كل كا هو قدرة من قدرة الله عز وجل تدل على البقس والحشر والنشو قالت عن تبوع رواية بعض وصاله لهم ذكر ان انجد حمل انو قادم يريته أو رجال الخواذيهوره انو في الفلك مركب بنيي كو قادم المشحون اون لغيبيه ومركب مرقب كينجي فوشاين لفو لصاري اون كينجي شي كلداد دا اللغه هفيه كل كتاثنا علام يوتاي كل كإلهي كا أنت عند بابي أنت عند بعد ما سماه كرت سلام وران أبورنا لهم يجاو ينجا من مثله كاس قدر كيار اللقب بابي وحلميرا ما ميداير كمون فولا أوكي نبي يلاه نو هو سماه إنسق يأنتي رومي شيء لقب مثل النوا أما كاسبا سكياري عالية خدد كفولوها حتى اكوا غواسينا وبدك بدي هيدا قرأي وهم ايه مشاقية داقالوا انت اصنع بمراكين توقيت جنتا قلق انت اصنعوا بورني قلق عدام انت او بورني قبل بانه كلان ايه ان ايه نقوم مهديا ايه اللقود بان حتى انا مراكين تي اوحى بدلوها اديقان ايه حتى ايه بدوانا كريم ايه وانشاء هدا ندونو نغريقهم مراكبتين واعفينينا داتية بيهان راينينا او فلاسة ريخة وحدة بادية لهم إيجا أسكنان مايو ولهم مراكبتكو وفول آهان مايان ينقذونكو اللاكوريو إلا رحمة نحريس أن نقامنا إيجا أننا نحريسانينو أياننا نبابينينو إلا لاكينا إيجا رحمة نحريس منا حقا نقام نحريساني أيان مراكبت يا وح كجرب سجارية أن أباديني أن أبادبينا يا ومتاعا غالي إلى حين مذلين تلاقيه وجمري وذاك ما يصير أيك قاره وما عدالي كهدنا وإذا قيل هذيلا جرا لهم ذاتك اتبعوا كعب سلا ما واحد بين أيديكم قرتي نية ويدنكوا الدنيا دي جوقي دائما وابدك مشقدي يا ورتي خلادي يا دو عنك يا دوفان كأي لا عيا كأفضل وما خلفكم تين كذا ويسير قيام وزيرته كأفضل ما بين ايديكم وحيدين كور يا آخر جيلا كأفضل وما خلفكم كلاش إنه وحيد جيلا وحيدات في عرالن لو لاو كلا كأفضل هذه لا جيلا لا الله كمرك مدنانتنا ترحمونه إن لا يدين عريزو هذه لا جيلا لا يسمعونه ولا يجيبون ما قل ما يك فرما وحيد ما تهراودع كل برقات هش لادي بالي هالغية مشاكلن تبي يدوه ويحي تجانا أيكوجلا يست اللى قرروا والله جعر مركابلوه ويحي مشاكله أرتيين بعد أنا واحد جذل بعيدون أنا واحد آخر جري أنا واحد أرتيين كم نقد أدويان كأبسله هدي ما ينجل نماه وما تأتيهم وما من آية علامه من آيات ربهم خب قط آياته كاملة وما إما إلا هذا آيات أتمنى قرآن النقطة معجيز النقطة وعيه النقطة كانوا وعينه عن هذا آيات أبا كتمنى مؤردين هو كجهة سنة يوم نلقيه آبا كراعين قيميني تحقريني وآبا ياري قلقا إذا واحدك يوحيك يميه آيات إيه أخيارتوا دير النبي ياله انتوا ما أحلمواها؟ لهم يجا إن نجى حملنا إننا قادم أي ضرية ومسألة خاديه هرة أيام في الفلك مركب جديه كقادم المشرم أم إبر لجد بخشاي وخلقنا ما حنوا بورنا لهم يجا من مثله مركب كي كهربا ذلك له قادين نعيسا ما جديد أي تركبون فولا في نشأ حدا نضوانا نغريقهم وها الله اللعين أفلا سريقة وعكريا لهم أماسق نادم فلاهم إلى جن معي نهادن ينقذونك والله صمت بعيو إلا الرحمات حديث بنان ستأويل منه أن لا جحك أن لا نوجن حديثنا يوم, يوم. حدي ما تاع إلى حين ماذا أنت لا جكار الله حين أنت عمري ولا كذا ما يسني يوم فإذا قيله حديث له لهم ذاتك تقويسك إلى ليه ما عقابك بين أيديكم ركين نيل وما خلفكم فحق لا شيء نيل قعدون في آخره خردين وحيدا كذا شيء وحيد عندنا حد أربعة وحد عاية كينذن كلهم هالكفر والمعاصي لبلا سوء صواب اسكت إلى هذه الليلة لعلكم مذننتين إن ترحموا لئذن على استهد هذه الليلة ما يسمعون ما غير وانذا ولا يجيبون فركف عننا أقولا ما جاء وما تأثيم وما من, من آية آيات أمائما من, من آيات ربهم إذا قلت آيات يالكي كميدة إلا حتى يؤتمن كانوا وعين نغدا أنها آيات أكيدة معرضين كوكا الجهد سدول فإذا قيل الله من فقو من قرار المشركين تكميدة يوحا كل مي أبو بكر رضي الله عنه مركز أبو بكر كييري فرمال قبين باتها ووحبادها يساتا يتكنا هو, هو حيسن خالي وعادي ستان وحكسي وعا كل مي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فجعل الجنة مدوع إيا أبو جهل با كل مي ملكا سييري حورا دي ستابي جهل تلك المساكين تاللي تما واحترت ملكا سييري أو إله أبو حيدا مساكينته وحتران أول قلكا سييري واجهه إنه سكن اختباراني ومرقوا أدقنا واحكودي بي كنف المدوا بي فرسين ودقان نور كايا وحدين يسن عريسن وكان وعيسى وكان وحيسن سيو ابونا سينايا وحدين يسون عريسن ويننا وين بابينا يا من لا يرحم لا يرحم مركه الرسول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء مركه والذوك تجرينا يا ايها المساكين ذي صحواسي يا منا النور الجاسير اللي بقول من فوق في لهم مساكين وحماسية إنها تلاعث و America النجار مساكين تي وعسي إنه هي إنه وعسيه النجار و America نقدر نجس حياته سوى هذا يسمى وقد إذا قيل حد يلاقي لهم مشركين أنفقوا بحية مما حنتوا حكب بحية خزاقكم الله وحنو أباء يسيء وف كان حوج الله سي اند حوج ليلي كرب قب وكان حولاس الله صد حوله لي سي عقلي هدي قال لك سي كوكير اي علمي هدي قال لك كان لسيني وعكس قولك واحد هذيك ربيك ومفضل لي خبيك كروفا ليلينا هم عندنا الحمد لله إليه. كان لسيني لك قاله إذا قيل هدي لويله لهم مشركين ده انفقوا بحيه. مما كي وعق بالبيه فزقكم الله كيد ايدين سي قال الذين وحي وحي إلى ذلك كفروا قالوا بي من الذين وحي وحي إلى ذلك آمنوا حقرهم أي أنوا طعموا وأنوا حنتصينين منضب لو يشاء الله خذوا بطون أطعمه وحنتصين الله كلها سيوالي بكل أيهم أولادي وسيوالي سيواندا إن أنتم ماهيدين أنتم ما أبو بكر و أبي الرقاقة إلا في ضلال بعد قدير مبيني سكعر وحقنا بأحد الذين إلى هذا المساكين تواحه البعث وهو أحسين أيها حتى أننا نجيب هدنا الذين شوصية هل كانوا خلدمتهم أما الفكرتها كان نغضا أبعنوا بحناينا أما أحد كالبايدا وحبوه وحبو بحناية أحد الحياة واركا مكتاك ولك إلا إلى هذا القيام هذا يوحد دعايا الله شيقنا ثاني أحد لجرين ويقولون وحي أوران جرين متاء قرما أي هذا الوعد يموهن الذين قيامه دعايا فرمون نقندون إن كنتم هجاكين محمدية رقر رأسنا وصدقين كوكروا الشيخة إياه من قصد قيامته ودعيزه تلمانت الله تلمامه يقول لها دار حديث الرسول كان سيدو قالو و تلمامه الشيخة إياه ننهل لسي لكن كلمة إياه لكنان عبيني كان مدفاكت دارنا من دواشا هانهي كلمة إياه ديالكي قبصة أفكهو كرقاتي أفكينيسك كرقاتنا bil khilalin qarsili kamid ba ka daran oyntulluguma sawqade eraka qade afkalalla hay gaantiyay lugmadina ilku qallale abkina meelku qallalay xeeradiyo wixii ku hare mesha ku qallale tarmit mala shay xulow laba midki marad lahan oo darafayo marada Iri ya dumay yaqiiniga dad la خولها سؤالها هي قيامته لحيثا سيدان مركا قفلها اركبا هل كتاها يكالا غاغي مايو اذا قيامته ادلائهن قرمين نقندونتا قرأن لديه شاكين بينا نقندونتا قال تعالى خبوه يرما ينظرونا قرن مايو إلا صيحة قيلو واحدة تنميدا تأخذوهم قباتا وهم إياقا يا خيس سيمونا قيرو يا خيس سيمونا قيرو إياقا دانا هذي حيثا ومشغول قوا أي قيام ذو قبنة إذا ما خيقتهم عبيح دونا أن تردارن إيه جري ألا بد إيه أن لجعاري من جري كناني في يسيلي في الشعرية تردارني فلا يستطيعون كل ما جاء توصية تردارني ولا إلى أهلهم فك قيام ذو خير هذه يرجعون كل هذا ما جاء والنفخة في الصور بمن كقيامه أيال اللهفوفة فإذا قوت اللهفوفة هم ذات من الأجداد حباله أي إلى ربهم كم يقول حق ينسلون وغصوتك دعايا يوا حبالك صوبها ومش اللقيار ودك دعايو أردى قالوا عيلنا خرقيا ماذا تني مالنا كان واجي كبري يا ويلنا هو جننا من خعبا بعثنا نسوك إيه من مرقدنا جف كان كجيرني كان لغا سوكيهي سدا مركا هي اي جواب المؤمنين فايكو يراده هذا هذا انتان لا يدين سوكيهي ما قيام وعد الرحمن اله العريسي او يوهي ان قيام ما لد هيصو المرسل أخيارت لا صوتري اي رسول هي انه شيجيت بعدي كان كنت باي كانت ما كانت ما هن قيام الا صيحه قيل ما انه وعكره فحيدة تنميدة فإذا قرت الله قيلة هم دادك جميعون دمانتو لدينا لأنك إباء اكتندا يا محضرون يقول سرغينا كل قاسة إباء الله يا سبحانه فاليوم ما أنت لا تظلم نفس نفل قرد الرئيسا مايو دمبئيان قربسا لا دوسار مايو ولا أولا قيلة لا لقد دفير مايو فاليوم ما أنت لا تظلم نفس نفل الظلم مايو شيئا هفيراتو ولا تجون حدا أمكي تهين ليذين مرين مايو إلا ما أمبال ليذين كوابال مرين كنتم هذا هانجرتين في الدنيا دنيا قد هذا تعملونك وصمعيو وإذا قيل هذه الليلة لهم مشركين أنفقوا بحية مما داف فسقكم الله هبا يذن سيين قال الذين وحيوا وحي كفروا حقا الذين تدعو إلى هذا امنوا ابرهم اي ان من لا ان مع تنسينين من لو يشاء الله حبيب بدونه أطعمه وان تنسيناه انتم ما انتم ما هبين الا في بالال بعده غده مبين هذا الوعد يا وهان ها صادقين كوارن شجاعية ما ينظرون كرنا مايا إلا صيحة قيلوا واحدة مدى سأخذهم غبطة وهم يجا أو يخسرون مر ما يدورا يا قدني مشغول قوا كل كي مغلانا فلا يستطيعون أودي مايا توصية دردرم ولا إلى أهلهم غير هذي حق هذي يرجعون أملابتها أنظفوا على فوضا لصوبون كقيامه فإذا هذي الله أفوفا أميكا من الأجداء حبالها أي إلى ربهم فبقوا الحقي ينصرون وقد قد قدقا قالوا عيدا يويلنا يو فوقا نجا من عثيبا فأثنا النكعية من مرغدنا هذي لا أغنية الأولى من مرغدنا أي هذا موعد رعما لاحظوا هذا آمس أي الله آمس على ما أقول وقرانك كميدا أي ايتني كميداي ومرك يتلاوظا لمرأيو مما رقدنا هذا ما هو عد الرحمن كالله بر فان على قلوبهم وقيل مر فاقنا وكاري أفر ملود وكاله ركو ملودة قيما ومع صورة الكافي قيما أفر تعمل رضبا وحاكوكو تال سكا لطيفا وحاكوكو تال وكال مما رقدنا هذا ما هو عد الرحمن نبعثنا جاءنا كعي من مرقدنا شيفكا نغا نجا كعي كل ساعة الله شيئا هذا خاكيدا لصوكا عما كيو عد الرحمن إله أن حريسته يباهي وصداقة وحاكرون شيئا المرسل أخيارته لصوت ديري إن كانت ما كانت ما أهاته إلا صيحة غيره واحدة تنميدة فإذا هذه الله غيره هم ذاتك جميعون دمانته la jayina an jayba sanad aya mukhdar so diyarina si loodi xisaabtamoo kol ka saaydo goysis kaken aya maxkamada qorreeya goysisku wuxuu qof la arko manta xaq darro yuhu aduunka ka dhici jiray iyo dulmi ha ka yaan ahdan سبابي يوم مباشره في أصل ما يستجيبه أيالكن كويالله طغيزون خلي يوما ما أنت مالين تلاشى جا يوما مالين في قيامه أول إللي ك الله في الوجود دياريه خلقه سأو طغيز كان لقى بايا فاليوم خلي يوما ما أنت لا تظلم نفسن نفلت دول في مايو شيئا وحبا حبا يلا دل فينا نفلت دول صارا يا مل كيف يلا هاي أنا وأنا لا كذا في رأيي لا تدى يو مجلسه ولا تجزونا زوجنا لا يدين أفال مارين مايو إلا ما هو باللا يدين قا كنتم في الدنيا الدنيا دا جديه دا كوا هنجرت تعملونا كواسا نيو الناس أفال جنة اليوم كل كمال خي جزية مع كمذي لا تاجي أي تسك الله بقى يبود قايتا حم عشر كدمبو بمتاز اليوم يكبر الله بندونتا بندونته أنقى تفيا أدونك دك يا دمك أنت أي جوعا شقائستي إيمان صحيحه يعمل سريع جدا ذلك أقوى كد قال تعالى خدي وحولي الناس حض الجنة جنة دك كذا اليوم ما أنت في شغل هول بيك جيران هوسا ما حين قوم كرت يا طرا وحين قوم كرت نعم ذا جنة الجودة هذا تلا يبرفوقا يانو وتمشينا ين من الأركو وحده يالقبل يا روس يا كل كا قبلها عصوب إن لو هو ريني شر البريد ولا قبله ولا فر البرد حتى نحن تباديلا لا رجلا مقبل من شيء كل كا وحده في تقاينه أركا قالا يا كل كا شغل كل وشيا ان اصحاب إن أصحاب الجنة جنة ذات كذا اليوم ما انت في شغلي حولي برواقيك السجيه شغولك برواقية وحادكو غران فاكيو هو الرحيسان ووحي ادوية دا. اما الاخرى اللوغة نغمي جيرا يوضان اي اركاقها دايان حدوبادها ديساء قرقها بلغلو حرقوضها هواينها فاكيو هو الرحيسان يوض هم اي اقرقها اي ازواجهم هواين في ظلال خاص جوك تايكوشوغن الان جند وقر احمد wash kaeftiin joogta kulkan suudaan marku waagu nabar iyo qur'aanka aad dib ka diilarkin ku leeyahay oo mina maqbti kulkan fi yihiin aral araayik تعرفوا في وجوههم نظره نعي كفرقد الملك الجلاشل ملك مشنقلل الملك دمن ملك كل كان تي دا ديه دا كل دا اي برغتى فكركوده دغسب كانكله متتئون قوتير ترسو لهم وعاليهن فيها جند جديده فاتات بين كليهن او و حي لو راخيسو دن كل ما وح تا ميرا كل خي هلان ايها هدانا وحاجي لو وح نفص ارجع لنا ولهم وحي يي ما يدعون وحيد البدر كل كا جننا طلبكاي كاي كلن طلبكاي سهلنا انتيجه فسبحانك اللهم مركا سبحانك اللهم سلايد واحد ارتفاعيات خداديه و اي مركا حاجا غودتين دا دربتك اون أني الحمد لله رب العالمين ماشي وحي الله ما كل قاتل الحمد لله رب العالمين أنا بتيجي لك الله يحيي شقراه وياريوح أنقادي يصور لي من هذا يسيني عصر الجوير ولهم وحي ما يدعون واحد البلد سلام بيلي النبضان وحواردها الله ما هو عصو حمخلوق بأومي أي خالقي بمسودة خنا أو سلامة حدنا ورغت إيا تلافا إيا ملائك لا ترى إيا معها سلام بإليه النبضاد قولا بالقول أريد لكم سلامه مرك الله سلامنا من رب خب عقيبا لك سلامه خب قاسو رحيم فقد روى البغوي إمام بغو مفسر وين وحو وريانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسولكم يريد بينهما أهل الجنة قارئات كجنة في نعيم كثيف يقال نعمري جنة كجيران المانى برفوعي قال بجاية إذ يستو لهم النور نور, نور بعض صلا وأكيلة فرفعوا رؤوسهم نور كيساو كي ضيمودا فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم إلى ذكر سجن سبحانه كل قولوا يا بيزكوتان السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم وحيله سلام النبضادين قولا بالقول أري لهم النبضاديو من ربهم خبي حقي اللهم نبضاديو خبي الرحيم عزيزه إن أصعب الجنة جنة ذات كذا اليوم ما أنت في شغل رواج الجهد بيكون سجني هاكيو كور رحيصني يوم هم إياقا يوازوه جمه وانكوضا في ذلال خاص قده بيكوزوغانيين على العراعيك كرسي جيفية كاركوض بي متاكئونا كتيرتير سيهين لهم عيلين فيها جنة القده هذا فاكيهة راعو ولهم ما يدعو أعيو يرتان بيليين سلام بريد لبريد يولا نبداد يليهين قولا بالقول حدل لغو سلامه من رب فبعقين لغا سلامه سبع سورة رحيم حريص بدنه نشكو كل دا والله على